اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد كيف هي كربلاء هذه الليل في عيون زينب ظلام دامس حيث اطفئت في عينيها شموع النبوه والامامه اشلاء موزعه على تراب كربلاء تسفي عليها الرياح العاصف خيام محروقه منهوبه تركت النساء والاطفال قد هاها امات على وجوههن في البيداء واطفال قد علا على وجوههن رماد المخيم يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب, يا زينب, يا زينب, يا زينب يا زين يا زين يا زين يا زين يا زين Ya Zayna ليلة أن تتصور وحدة زينب هذه ليلة الوحش على زينب يا ليلة الحادي عشر وان اللذي اشكيلا صدت حين صاب النجاب وان اللي يسرج خيلا اي قصدت الليله ليلة الحادي عشر ويا زينب كلنا شموع ضويلها يا ليلة الحادي عشر وين الذي أشكي صددت حين صاب النجاف وين اللي يسرج خيله يا ليل ساعدك يلا الله يا عشاء وين الذي اشكينا صدت حين صاب النجاف وين اللي يسرج خير اسمع زينب شو تقول يوسف إحدى عشر بالحلم. دوك يشوف اخوانا وبليله الحادي شفت تعزق قضا وشبانا ويوسف يضيعه اخته وانا ضعيت حيرانا لكن خوتت ذبحا قلت يا ويل الحيلة يا ليلة اهلا اهلا بك وين اللي اشكي له صدت حين بالنجاف وين اللي يسرج خير تقول زينب ها اسمع اسمع تقول يوسف الصديق رأى أحد عشر كوكبا وأنا شفت أحد عشر ليلة ها تقول ذاك بحلم وأنا بعلم أحد عشر ليل بعيني ورتني آلام الدهر ورتني كل سنيني وان اللي يرحم عابرتي وان الذي يواسيني مقهور وي يا العدو يضربني وي بك الحيله يا ليل على العشا ايه ايه وين الذين اشكي له صدت حين صاب النجاف بويا وينك يا بويا عزيزتك خرقت عبات النيران تحضر وجيب عبايته ام الخرقاتها البيب تهجر يا بو يا كربلة وتحضر مداين سلمان ذكت غاسلت شايعا وحسن منه يشيله يا وين الذي حين وين وين اللي مع امي احضر ليله يا علي حتى تشوف حسينك مقطع بسف الشمير وصدر تشوف بعين وعباس تشفينا نبران وتشيلها تشفينا امي توين وانا احين وانت بحزين تبجيله ياليل اه وين الذي اه حين بيت الدعاء بو يوبا تشرت فون بحب اييه او ولو رادت الناقه تعثو منه الي يا حيده ولو اهتفي باسمك علي ضلعي بضرب يتكسر الذين دواء انسباي والمجلسه امشي لا يا له وين الذي صدت وين اللي يسرش خير اجركم الله مصائب زينب كثيره يروي المؤرخون ان زينب خرجت بعد مصرع اخيها الحسين تنادي بأبيه من شيبته تقطر بالدمار بأبيه من هو غريب غائب فلا يرتج بأبيه من هو جريح فلا يداوى تلتفت يمينا شمالا ولا من مجيب حولت وجهها نحو المدينة تنادي جدها رسول الله تقول ومحمدا وجدايا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرايا محزوز الراس من القفايا يا يا مسلوب العمامه والردايا وبناتك سبايا ويل الله المشتكى يا من زاد الألم على مولاتنا زينب عندما نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي ودوسه صدر الحسين صح ونادي وحسينا فانتدب عشره من الفوارس يقدمهم خنيس بن يزيد واذا بهم يحمونا في الميدان ثم ينزلون إلى جسد الحسين ويقلبونه على ضهره أين المنادي وحسينا؟ فيجولون بخيولهم على جسد الحسين أين المنادي وحسينا؟ وإماما وإذا بتلك الخيول تطحن صدر الحسين يقول الإمام زين العابدين التصقت عظام صدره مع ظهره آهن عليك يا أبا عبد الله والله وسدرة وسدرة وسدرة حسين شلون الشيلان وسدرة يا, يا, يا ما يا حسين مربض ظلوع وسدرة يا منه الجاب كافوره والسدره ومن غسل غريب الغابر اجركم الله ماذا صنع الاعداء ها هو عمر بن سعد ينادي علي بالنار لاحرق بيوت الظالمين ايها الظالم هل بيوت اهل البيت كما وصف وإذا بخيام الحسين تحرق اين المنادي ومصيبته وفجعته جاءت مولاتنا زينب لمولانا زين العابدين قالت له يا خليفة الماضين وثمال الباقين ماذا نصنع قال اغرجوا الى البيداء هامت النساء على وجوهن في البيداء واذا بالاطفال يجولون في ارض كربلاء لا يدرون الى اين يذهبون الا من مناد وا مصيبه وايا فجعه واذا بزينب تعود الى رماد المخيم ما ظلت خيام عند زينب وإذا بالليل يقترب على زينب ليلة الوحشة إذ بهم يوزعون الماء على الأطفال عند اقترب الغروب غروب يوم العاشر من المحرم وإذا كل طفل يدنون منه الماء يأبه أن يشرب لان عم لأن زينب لم تذق الماء وإذا بزينب الطوف على الأطفال بنيه اشراب بنيت اشربي قالت كيف أشرب والحسين قضى عطشانا، لا نشرب حتى تشربين قولوا انا نشرب لذيذ الماء الماء حاشا واهلي يقضوا كلهم كلهم وخور ويترب صاير صاير وبجنب علي الاكبر وجساب واذا بالليل يخيم على زينب وما اعظمها من ليله زينب ماذا تصنع في هذا الليل البهيم ماذا تصنع لوحدها ماذا تصنع وليس عندها خيمة ماذا تصنع وليس عندها عمد ماذا تصنع وليس عندها العزوة والعشيرة وضعت رأسها بين ركبتيها ودموعها على خديها تجري وقلبها يتوجه الى النجف الأشراف الى ابيها امير المؤمنين تقل ابويا أبو يا علي اللي الهوى ارد قلبك يسمعني مو ابنك قلبك المحروق على زينب هو اللي يسمعني قالي عليك تيجي لابو يا علي اللي عياي الاول وغريب وما لي حيا يا يبوا يا القلب يضمد بالحسين العند يمدد ام يا وبن والد العباس مارد ابو يا خلص وهلي الله Ah, Ya Zaini Nabi. Ah, Ya Zaini Nabi. Viyyani alwa لا اهل عندي ولا بلد يمي عنيش دعوه يا علي مطول عنيش دعوه يا علي مطول ما تنجفزين يا باب ويا النساء يقول لأ انا والدك انا يا زين ابوالدك واسمع عتا صوتك صوتك الليلة ها ليلة المواساة اخواني الكل تعبان يوم العاشر ما خلى بكم حالا بكاء ونياحة ومواساة لكن هالليلة تراها ليلة وحشة على زينب الصوت هذا وصلوا الها ترى ذريحة خالي انا يزين ابوالدك واسمع اعطاء وكلنا صبعيني يا محزونة يا عزيزة الزهراء القضاء للطف جابك يا عزيزة الزهراء القضاء للطف جابك صبري يا بنتي واحمدي ربي اجركم الله قضت زينب تلك الليلة ولكن كيف قضتها قضتها تجمع الأطفال الذين تفرقوا في البيداء إذ بزينب تفقد طفلة للحسين لا تدري أين ذهبت خرجت خرجت تبحث عنها في جوف الليل هنا وهناك وإذا برجل برجل وضعه عمر بن سعد عينا على الاجساد حتى لا تؤخذ إذ به يرى تلك المرأة المجللة بالسواد في جوف الليل قال لها امه الله إلى أين أنت ذاهبة وين رايحة الوحدة شبه الليل زينب مخدرة ما تخاطب أجانب ما تخاطب الرجال ما ردت عليه أعاد عليها القول مرة ثانية ما ردت عليه أعاد عليها القول ثالثا اضطرت للجواب وقالت يا هذا إن لنا طفل ضائعه وأنا أبحث عنها لا أدري إلى أين ذهبت قالت قال لها وأنا ات في طريقي هذا مررت على جسد الحسين ورأيت سوادا يتحرك على جسد الحسين أظنه يتيمتكم لا جفت هذه العبرة لا خمد هذا الصوت مولاتي يا فاطمة سجلي سجلي سجلي هذا البكاء سجلي هذا الصياح هذا ترى ذخر ذخر لك في قبرك ذهبت زينب إلى مصرع أخيها الحسين في جوف الليل ماذا رأت زينب رأت تلك الطفل على جسد أبيها الحسين ولن اليتيم حاضنه الجثه وتنادي ضيعتني يا ما بين الاعب واويلا بو يضربونه انا بكل و... وحنت على الطفله وشبقتها بليدي وويلا قالت طلعتك يا يتيما روعتني وانا وحيده وهالمصايب شيبتني قالت يا عمريت روحي فوق ولا شوف مويا بهالاحوال اللي تشوف ش تشوفين ترى المصيبة عمتني ما اقدر اشوف قالت عما جثابه راس جسمه فوق غبره شوف يا عما مكسرين ضلع وويلا عما من كسر من كسر ظلوعه وياه الحز نحر عريان ياه السلبه والرأس في وين ارادت ان تأخذها زينب ترفعها من جسد الحسين ما قبلت قالت يمجسد بو يحسن خليني عما ابحس بجروح الجسد واتخضب بدم جسم الابو صاحات ما قدرت لمى وحنت على الطفلات شبقتها بليده ارجعتها زينب معها وقضى ذلك الليل على زينب ولكن ما بعد هذه الليله مصيبه عظيمه على زينب لما اصبح ليل يوم الحادي عشر من المحرم كانت المصيبة على زينب وأي مصيبة إذ بعمر بن سعد ينادي في رجاله ألا كل منكم ألا واركب النساء على النياق الهزل وإذا بزينب تنادي يا عمر بن سعد أما تستحي رجال يركبونا ونحن نساء دعنا نركب بعضنا بعضا يا ويلي ويلي يا ويلي يصيحون يصيحون زي انا بتطلعوها والله طلعوا طلعوها وحرقوا قلبه براس ابوه براس اخوها والله ولو بجايت بالصوت اضربوها, اضربوها يا سب الزتشيه وشتم ابوه يعز على زينب وعلى كل غيور ان يسمع هذه الكلمات المؤلمه وتمشي زينب ولكن كيف ودعت اخاه الحسين جاءت الى جسد اخيها الحسين تقول ابا عبد الله والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل لاخترت المقام على الرحيل ولكن ما بيدي حيله هذه نياق الرحيل ادنوها من خويا لا تقول لا تقول ما عندك شمرو لا تقول ضيعتي لا اخو انا ما يا اشي يا حسين قوة يا شوف الشمر بيا يا يا اش يا اش سوا يا ساطع لم توني تلو يا يا ساطع على <متعالأم> يا يتلا خويا يا مي يا يا والله وناصي وحقك ما شفت راحم. ونصيح يا زجر بالصوات يضربني. ونصيح لو نحاضر يا ابو الشيمه وناصيح ابدا ما احد يجسر, يجسر علي عندنا خطاب للامام المهدي نتوجه الى امامنا صاحب العزاء هو صاحب العزاء هو المعزى خاطب قل تدري خيله وعمتك عيلته لتصيح اين وياي وياي جرها الى امامك آه. تدري خيله وعمتك <تصفيق> على التل تصير تدري خلاها وين وانت ذبيح تدري خلاها على الغابرة تطيح تدرخ الله وعمتك عال عالة لتصيح تدرخ الله توين وأن تذبيح على الغابرة تطيح ومن تطيح حطه في ثورة رابة تصور متصور متصور حالة زينب بعد خاطب امامك سيدي ركبا عمتك فاجل هزل ترجف عظاهب بألم ما ينحمل سيدي زجر بالصوت ركبوها عمتيك فوق الهزيل ترج عظام الايم ما ينحمل زجري اضربها وليه اشتمها نذيه اي والله نذيه لا يسوقها الزجرون بضرب متونها والشمر يحدوها بسب عجبا لا بالامس انت تصون واليوم آل أمية تسبيها يا الله بحرقة قلب زينب بهذه الدموع بهذه المواسات إلهي وسيدي انظر إلينا نظر الرحمة واللطف لا نغادر هذا المكان إلا بقضاء حوائجنا إلهي وسيدي بحق هذه المصائب التي تلوناها واحترقت لها قلوب المؤمنين أن تفرج عن مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان وأن تفرج عن شيعة أمير المؤمنين اللهم شافي كل مريض واقض كل حاجة يسر عسرنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة أعدائك السفلى من ليس له ذرية من عليه بالذرية الصالحة اللهم اقض ديننا أوس علينا من حلال رزقك واكفنا يا كافي من كل مخوف ارحم امواتنا واصح احياءنا واصح احيانا الهنا وسيدنا احفظ شعائر ابي عبد الله واحفظ مجالس الحسين وزوار الحسين اشركنا في صالح عملهم ودعائهم لشفاء المرضى واستجابه الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحه قبلها الصلوات